وعلى آ ل ه و م ص ل ح ي ه ومن والاه ومن تعلم التعليم ا ل ا س ت ف ا د ل استفاده ع ل ل ش ر ع ب ف الله تعالى وسنه المن و ا د ع ا ء ل م ن والدلاله على الخير واستغاثه في ممراته وصفه و ت ر ا م ه س ب ح ا ن وتعالى اللهم اجعلنا ح ل و ر ا ل ب ح ث واخرجنا م و خ ف ا ت ي و و ج د ن ا عليها هذه ا ل م ح ا ض ر ة بعد أ ن ختم المسلم ر ح م ة الله تعالى عليه كتابه بعد أ ن ختم القوادر الخمس والعشرين أ و الاقل أ و الاكثر بعد أ ن ختم القوادر ت ر ع يتكلم على بعض مصطلحات علم الجدل و أ ن ت م تعلمون وقد ذكرنا لكم أ ن علم الجدل هو فن ناشئ عن علم ا ل أ ص و ل فمن العلوم التي ت ف ر ع ت عن علم ا ل أ ص و ل علمان العلم ا ل أ و ل علم الخلاف و العلم الثاني هو علم الايش ا ل فهنا سيذكر لك بعض المصطلحات في علم ا ل د د ل أ ح س ن كتاب ع ل ي عمله الناس في علم ا ل د د ل ر س ا ل ة م خ ت ص ر ة في علم ا ل د د ل اسمها اداب البحث و ا ل م ن ا ظ ر ة لمن للشريف الجرجاني للشريف الجرجاني ليس؟ تسمى م م ا ت ب ا ل ر س ا ل ة الشريفيه ة ايش ي تقول ل ع ا ا ل ر س ا ل ة الشريفيه من الشريف الجرجاني, الجرجاني. في اداب البحث و ا ل م ن ا ظ ر ة ولها شروح ولها حواشي هذه عندي هنا جدا شرح الرشيدي. هذا شرح الرشيدي على ا ل ش ر ي ف ي ة بها داب البحث و ا ل م ن ا ظ ر ة طيب هذه طيب إ ذ ا ما هي المصطلحات التي سنتعرف عليها سنتعرف على المنع المانع ا ل م ن ا ق ض ة النقد التفصيلي النقد ا ل إ ج م ا ل ي ا ل م ع ا ر ض ة الغصب ا ل م ك ا ب ر ة ا ل إ ب ح ا م ا ل إ ل ز ا م كم عددها ع ش ر ة أ و ل شيء المنع معناه الاعتراف المانع, المانع يعني من المعترض ا ل م ن ا ق ض ة تمام هو تخلف الحكم عن ا ل ع ل ي ل تخلف الحكم عن الدليل. الدليل يسمونها م ن ا ق ض ة هذه المناقضه نقض تفصيلي وهو تخلف الحكم عن الدليل تمام تخلف الحكم عن مقدمه م ع ي ن ة من الدليل و إ م ا نقض إ ج م ا ل ي و هو ت خ ل ل في ا ل ح ق ا ً أ و عن م ق د م ة غيره غير من ع ي ة ا ل م ع ا ر ض ة هي ت س ل ي م ا ل د ل ل ي م ع منع ا ل م د ر و هو ا ل ا س ت د ر ا ت و هو المخدرات و هو المخدرات و هو ا ل م د ر و سبعة ا ل غ ص ب هو المخدرات ح ت د د ا ا على نفي ل م س د ل ق ب ل إ ق ا م ة ا ل د ل ي ل ا ل م ا ب ة يعني هو الاحتي... تمام ال... النخب بما مع وجود الحكم تمام تمام او ا ل م ع ا ر ض ة مع عدم الاستدل ا بما لا ينافي هذا نسميها م ك ا ف ر ة الافحاء الإفح... الإفح... انقطاع المستدل ا ل إ ل ز ا م انقطاع ليش المعترض لما يهزم ه ز ي م ة المستدل ه ز ي م ة المستدل نسميها إ ف ح ا ء و ه ز ي م ة المعترض نسميها إ ل ز ا م ماذا هذه ع ش ر ة مصطلحات خ ا ص ة بالبحث و ا ل م ن ا ظ ر ة تمام هذه خ ا ص ة بالبحث و ا ل م ن ا ظ ر طيب ودراغه ودراغه موجود هنا و هنا و دراغه موجود اه اه خرج أه؟ يعني ح ض ر ن ا حضرنا, حضرنا و خرج كيف خرج اين يريد اكتبوا مش منه إ ذ ن ركز معي عندك ا ل آ ن المبحث الذي س ي أ ت ي معنا تمام المبحث الذي س ي أ ت ي معنا يتعلق بماذا يتعلق بايش بعض مصطلحات علم الجدل هذا فن فن يسمى بفن ليش؟ بفن الجدل تمام فن الجدل هذا فن مستقل تمام والقوادح تمام القوادح هذه أ ق ر ب ركشوا معي القوادح أ ق ر ب إ ل ى فن الجدل منها إ ل ى ايش ل ل ف ق ه هذه سوناه الجدول إ ن شاء الله ب ن و ز ع عليكم مع ع ب ا ر ة م ن ا ل ح ا ج ة ق د م ا ت القياس الاعتراض تعريف ب ه إ ن شاء الله طيب لا إ ل ه إ ل ا الله ا ح م د لله رب العالمين تمام هذا قلنا لكم آ د ا ب البحث هذه ا ل ر س ا ل ة ا ل ر ش ي د ي ة تمام على ا ل ر س ا ل ة ا ل ش ر ي ف ي ة لمن ا ل ر س ا ل ة ا ل ش ر ي ف ي ة ر س ا ل ة في آ د ا ب البحث و ا ل م ن ا ظ ر ة لمن الشريف الجرجاني هذه شرحها, السيد. هذه شرحها. الشيخ س ي هذه ر ح ه ا ا ل ش عبد الرشيد الجنغوري ها هذه طه رش... من علماء الهند تمام هذه م ق ر ر ة في ج ا م ع ة ا ل أ ز ه ر في ك ل ي ة اصول الدين تمام هذه تمام و ش ر ي ف الجرجاني هذا ا ل و ك ي ي ض ا في التعريفات ذكر هذه أ ه م التعريفات هذا كتابه تمام التعريفات طيب اذن الموضوع حقنا كله ع ب ا ر ة عن ماذا يا ج م ا ع ة ع ب ا ر ة عن إ ي ش ه ع ب ا ر ة عن مصطلحات آ د ا ب البحث و ل طيب ركزوا معي ايا بل مشي بنجي نحن مثلا ا ل آ ن تمام من يقيم الدليل يسمونه ايش من يقيم الدليل يسمونه لا ما يسمونه السائل المستدل سما من المستدل المعترض يقولنا لكم يسمونه المعترض ي س م و ن ه المانع و ن ه السائل ممتاز تمام طيب ا ل آ ن مثلا ذكر اسماعيل بنسوي من بنسوي سويها مثلا في زكاه الحلي قال المستدل ا ل ز ك ا ة في الحلي و ا ج ب ة لعموم قول الله تعالى تمام لعموم قول الله تعالى وفي أ م و ا ل ه م حق معلوم للسائل و المحرم و الحلي مال إ ذ ن في الحليه ة حق معلوم والحق المعلوم هو ا ل ز ك ا ة تمام تمام؟ لما يعترض تمام لما نعترض عليه في م ق د م ة الدليل نقول لا نسلم تمام أن م ان ذكر؟ لا س ل م تمام؟ أن هذه ا ل آ ي ه ظ ا ه ر ة بل هي مجمله هذا يسمونه أ ص ح النقب ب ا ج د ل ي س م و ه ن ي س م و ن ه ن ق ه ذ ان ا ل ق نقض يسمى إن كان ركزوا معي الدليل ع ب ا ر ة عن مقدمات له مقدمات ت ن ت ج ه مقدمات الدليل نحن سمناها لما و تذكرون في ا ل ق د م ت لما درسنا سمناها جهه ة جهة الدلالة الدلاله ج ه ة ا ل د ل ا ل ة مثلا أ ن ا لما أ ن ا باجي مثلا ما الدليل تمام ما الدليل على إ ي ش ما الدليل على أ ن التفاح ربوي أ ق و ل القياس على البر كيف نقول تمام ل أ ن تمام تمام التفاح ربوي قياسا على البر ب ج ا م ع على الطعم سميها ج ه ة ا ل د ل ا ل ة أ و مقدمات الاشي و مقدمات الدليل نحن ذكرنا لكم في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة ان مقدمات الدليل تقريبا كم مقدمات الدليل كم عددها خ م س ة مقدمات القياس حكم الاصل كذا خ م س ة المهم ذكرناها ل ك م في الدرس الماضي طيب بحث تمام ا ل آ ن ع ش ر ي ل معترض اذن ركزوا معي هيا ركزوا معي لما تمام يعترض عليه تمام بما يؤدي تخلف الحكم عن الدليل هذا نسميه ماذا نقض تخلف الحكم عن الدليل معناها نقض يعني تمام قول الله تعالى لا يدل على على وجوب ا ل ز ك ا ة في ا ل ح ل ي ه تخلف الحكم عن الدليل تمام هذا هو النقضه ان كان تخلف الحكم عن م ق د م ة م ع ي ن ة في الدليل هذا نسميه نقض تفصيلي و إ ن كان تخلف الحكم عن عموم الدليل تمام هذا نسميه نقضي إ ج م ا ل ي و إ ن كان سلمنا بالدليل, وإن كان سلمنا, بالدليل. أه؟ سلمنا بالدليل ركز معي لكن منعنا المدلول يعني سلمنا بالدليل بقول الله تعالى وانه يدل على هذا لكن لا نسلم بالمدلول وهو ج و ب ا ل ز ك ا ة في الحريه لماذا ل أ ن ن ا استدلينا بالمنافي استدلينا بدليل آ خ ر يدل على عدم وجوب ا ل ز ك ا ة في الحريه وهو قوله عليه الصلاه و السلام ليس في الحريه ز ك ا ة هذا ايش نسميها ايش نسميها م ع ا ر ض ة افتح الله عليك نسميها م ع ا ر ض ة ا ل م ع ا ر ض ة هي تسليم الدليل مع منع المذلول بس الله له بما ينافي المذلول طيب لما يعترض عليه المعترض قبل ما اقيم الدليل على مقدماته يعترض عليه هذا نسميه غصب ايش نسميه غصب ليش؟ لانه غصب منصب الاستدلال عليك لما يذكر اعتراض غير مقبول هذا مكابرة. نسميه م ك ا ب ر ة نسميه م ك ا ب ر ة من الكبر وهو غمط الحق رفض الحق والمهم تستمر طيب الى متى ما تستمر ا ل م ن ا ظ ر ة رد عليه دفعه لوك اسماعيل استدلال يقابل, يقابل الاعتراض ايش الاعتراض يقابل بالدفع الاعتراف يقال بلش ا ب ل ي بالدفع ولهذا يجي عندك ودفع ورده. أه؟ ودفعه ورده ودفعه ل أ ن أ ي منع تدفعه دفع و إ ذ ا كان م ع ا ر ض ة و ر د إ ل ى متى إ ل ى ا ل إ ف ح ا م أ و ا ل إ ل ز ا م ما هو ا ل إ ف ح ا م باختصار ه ز ي م ة المستدل ا ل إ ل ز ا م هذه زيبة المناظرات、دل. بدانا فيها ونهانا طيب ا ق ر ا و ا بسم الله اقرا ثم المنع اي الاعتراض ب م ن او غيره لا ياتي ب ح ك ا في الاقوال في المساله المنعوذ فيها حتى يختار فيها قولا و يستدل عليه قف قف قال ثم المنع عرف المنع إ ي ش قال المنع الاعتراف قلنا لكم المنع الاعتراف تمام هذا ا ل آ ن المبحث لبيئته م ع ك شروع في ذكر بعض م ص ل ح ا ت علم ا ل ز ل ا ل ن م ا م شروع يذكر مصطلحات علم الجدل هذه مصطلحات خ ا ص ة بعلم الجدل وعلم الجدل يبحث س ا ئ ر المسائل سواء كانت ظ ن ي ة و ع ق ل ي ة و أ ك ث ر اختصاصي بالعقليات هذا علم الجدل أ ك ث ر ما يستعمله أ ص ح ا ب علم الكلام اصحاب علمنا الكلام. طيب قال ثم الاعتراف ما هو الاعتراف ه ما هو المنع على الاعتراف ق ا ل ك بمنع ن او غيره يعني اي اعتراض الاعتراضات اللي مرت معك اسمع قال لا ي أ ت ي في ا ل ح ك ا ي ة يعني ما يتوجه أ ن ك تعترض على واحد يحكي أ ق و ا ل أ ب د ا واحد يقول م ذ ه ب الشافعي كذا أ و مذهب أ ب و ح ن ي ف ة كذا أ و حتى قال م ذ ه ب الشافعي كذا ب تعترض عليه ب تعترض عليه فيش هو ن ا ق ل حاكم حتى يستدل ل أ ح د هذه المذاهب إ ذ ا استدل للمذهب ا ع ت ر ا عليه قبل ما يستدل وقبل ما يختار ويستدل ليس لك حق في المنع أ ي ليس لك حق في العشر عتراء أ ي لا يتوجه إ ل ي ه ايش عتراء قال ثم المنع لا ي أ ت ي في ا ل ح ك ا ي ة أ ي لا يتوجه في ا ل ح ك ا ي ة أ ي ح ك ا ي ة المستدل ل ل أ ق و ا ل في ا ل م س أ ل ة المبحوث فيها ت ى يختار قولا و يستدل عليه إ ذ ا اختار قولا و استدل عليه هنا ي أ ت ي المنع هنا اعترض عليه هنا ي أ ت ي عليه يعني المعترض مازال يذكر و هو بامر تمام و الذي أ م ي ل الى كذا لي كذا、آه. هنا اعترض ايش اعترض عليه طيب الاعتراض يطرا على ماذا يطرا على الدليل يطرا على ماذا على الدليل الاعتراضات انما تكون على الدليل و ما هو الدليل الذي تقدم معنا في تعريفهم في المقدمات تذكرون او لا ايش هو الدليل ما هو الدليل ما يمكن التوصل بصحيح ا ل نظري فيه الى مطلوب خبري هذا هو الدليل هذا الدليل سواء كان من القياس عموم نص هذا الدليل له مقدمات له ايش ثارة ا ا يكون ل ع تاره ر ك و معي يكون الاعتراض قبل تمام الدليل الاعتراض الملع و تاره يكون بعد تمام الدليل تمام قبل تمام الدليل وثالثا بعد تمام الا أ ه د إ ن كان قبل تمام الدليل هذا ما يكون إ ل ا ركز معين ما ه تفصيلي هذا ما يكون إ ل ا لقب تفصيلي يعني منع م ق د م ة م ع ي ن ة من مقدمات الاخ يعني ي ما يجوزك إ ن ك تسوي إيش تسوي نقض إ ج م ا ل ي قبل ما يتم الدليل قبل ا ي ا ل ه ا ل ب د ن ي لا يجوز تسوي نقض إ ج م ا ل ي ما يجوز تسوي إ ل ى نقض وليس تفصيلي ربنا س م ع ي أ م ا بعد تمام الدليل ا ل ث ل ا ث ة ق ل الجيل نقض إ ج م ا ل ي نقض تفصيلي تمام تمام وقواق م ع ا و ض ه بعد تمام الدليل ا ل ي ث ل ا ث ة قبل ا تمام الدليل ما في عندنا الا ماذا م ا ش عندنا نقم ض تفصيلي اذا انت عرفت ا ل آ ن إ ذ ا قبل تمام الدليل عرفت ت قبل تمام الدليل ما م ا ل ل د يكون ل ما ي إ ل ا نقم تفصيلي والنقم التفصيلي ا ش هو هو التخلف الحكم عن م ق د م ة م ع ي ن ة من الدليل عن م ق د م ة م ع ي ن ة امعنى مقدمه م ع ي ن ة لا بد عين ا ل م ق د م ة لا نسلم كذا لا نسلم كذا هذا ع ب ا ر ة عن نقض ل م ق د م ة ايش نقض ل ماذا ق نقض لمقدمة د م معينة م ة هذه ا ل م ق د م ة معينه ة تمام بشم فلياتي بذليل ا قبل تمامه وانما ياتي في مقدمه معينه منه او بعده اي بعد تمام ه اذن ركز معي إ ذ ن المنع هذا المنع الذي هو الاعتراف المنع هو الاعتراف إ م ا أ ن ي أ ت ي قبل تمامه و ق ا ل لك هذا ما ي أ ت ي إ ل ا في م ق د م ة م ع ي ن ة منه كلا نسلم كذا عين لا نسلم ان الحلي مال ن م ث انت في م ق د م ة الدليل حقك ذكرت ان الحلي م ا ن لا نسلم أ ن الحلي م ا ن لا نسلم أ ن هذا اللفظ ظاهر هذا تمام تمام طيب او بعده أ ي أ و بعد تمام ل ه ادري او بعده يعني أ و بعد تمام الاش ادري او بعد تمام الدليل طيب لا إ ل ه إ ل ا الله طيب الان عرفتم النوعين ا ل أ و ل و الثاني ه طيب تعمل بعد ما عرفتم هذاني تمام هذان امام هذين النوعين ا ل آ ن بيشرح يتكلم في الاولي و ا ل ل و ل ي إ يشهو النقل التفصيلي أه؟, اه معنى النقل التفصيلي تخلف الحكم عن م ق د م ة م ع ي ن ة من الدليل ركزوا معي هذا النقد التفصيلي ينقسم الى قسمين نقض مجرد عن السند و نقض مع السند تعرف ايش م ع السند م معنى السند السند هو, ذلك هو ما يبتني عليه المنع اي ما يبنى عليه الاعتراض ما يبنى عليه الاعتراض نسميه ماذا نسميه سند ما يبنى عليه الاعتراض نسميه ايش نسميه سند نسميه سند ما يبنى عليه الاعتراض نسميه سند تمام تمام ما يبنى عليه الاعتراض ايش نسميه سند طيب إ ذ ن النقر هذا التفصيلي قسمين مجرد عن السند ومع السند هيا ا ق ر أ و ا ل أ و ل هو المنع قبل ا ل د م ا م إ م ا منع مجرد أ و منع مع السند إ م ا منع مجرد نسمينا و إ م ا منع مع السند بيعرف لك السند ا ل آ ن ما هو ا ل س ن د و هو ما يبنى عليه المنع الذي يبنى عليه المنع أ ي يبنى عليه الاعتراف مثلا تقول لا ا ش ل ي م كذا لماذا لم ا ا ذ لا يكون ا ل أ م ر كذا ل أ ن المفروض ان يكون ا ل أ م ر كذا طيب وبيبيبين لك الثاره أ ل ا ب ي ج ي ب لك المثاله اهتم ا والمنع مع السند فلا نسلم كذا ولم ا لا يكون ا ل أ م ر كذا أ و لا نسلم كذا و إ ن م ا يلزم كذا لو كان ا ل أ م ر كذا وهو أي ا ل أ و ل في القسمين من المنع المجرد والمنع مع السند المناظره اي يسمى ف ي ه ا ويسمى بالنفض التوصيلي قال و الاول و هو المنع قبل التمام إ م ا منع مجرد أ و منع مع السند و هو ايش ض ا ب ط ايش مثال المنع المجرد لا أ س ل م كذا فقط و ي س ك ت هذا منع مجرد اثنين منع مع السند بيجيب لك مثال ما هو السند عرف السند قال و السند هو ما يبنى عليه المنع ايش السند السند هو ما يبنى عليه ليش السند هو ما يبنى عليه المنع ما يبنى عليه المنع هو ليش هو السند ما يبنى عليه المنع هو ايش السند طيب طيب ايش مثال المنع مع السند قال والمنع مع السند كلا نسلم و كلا لما قال لا نسلم كلا هذا منع لمقدمه معينه اسمع اين السند ولم لا يكون الامر كذا هذا هو السند هذه ا ل ص و ر ة الاولى ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة لا نسلم كذا لا يسلم كذا ولا لا نسلم ايش عندكم لا نسلم كذا عندنا نحن لا ي س ل م لا نسلم كذا إ ن م ا يلزم كذا لو كان ا ل أ م ر كذا في صورتين شوفوا له هنا إ ن م ا يلزم كذا لو كان ا ل أ م ر كذا هو هذا السند وهذا السند الذي يلزم يبتني عليه المنع ل ا ن سلم كذا ولما يكون ا ل أ م ر و لا يكون ا ل أ م ر كذا هذا هو ليش السند ت م م قال لنا طيب عرفتم عرفتم ان المنع هذا المنع قبل تمام قسمين مع السند وبدون سند قال وهو ا ل أ و ل بقسمين من واحد المنع المجرد يعني الخالي عن السند و المنع مع السند ايش يسمى قال ا ل م ن ا ق ض ة من النقد ايش لها اسم آ خ ر قال نعم و يسمى بالنقد التفصيلي ايش يسمى, يسمى بالنقد التفصيلي هذا يسمى بالنقد ليش تمام قال و يسمى بالنقد التفصيلي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 هو تخلف الحكم عن الدليل تمام عن عن الدليل تمام تخلف الحكم عن م ق د م ة معينه من الدليل هذا هو النقد ليش ا ل ت ص ي ح طيب الان بيتكلم على مصطلح من مصطلحات علم الجدل يسمى هذا المصطلح بالغصب ايش يسمى الغصب أ م ع ن الغصب هو إ ق ا م ة المانع وهو المعترض الدليل على نفي م ق د م ة من مقدمات الدليل قبل أ ن يقوم المستدل باثباتها يعني بيثبت مقدماته المستدل م ب ا ش ر ة هذا س ب ق ه في الكلام وقال لا أ س ل م كذا وكذا بدليل كذا وكذا لا حول ولا ق و ة هذا غصب ل ي ش غصب ل أ ن ك أ خ ذ ت حقه ا ل غ ص ب أ خ ذ الشيء ظلما و أ ن ت غصبته حقه من ل ي ش ما اعطيت ه ا ل ف ر ص ة ليقيم الدليل على مقدماته غصبت حقه أ ن ت غاصب ه ا يسمونه غصب تعرف كيف يسمونه غصب ل أ ن ه غصب منصب الاستدلال عليه ت ر ك الرجال أ و ل ا يلقوا دليل ه كيف تنفي قبل هذا هذا ش ف ن ا ه ماذا غصب هذا الغصب لا يسمعه المحققون من ا ل ن ف ا تبقى ا ت ك المانع في انتفاء ا ل م ق د م ة التي منعها آ فغصب أ ي ت احتجاجه لذلك يسمى غصبا ل أ ن ه غصب بمنصب ا ل مستدل ي لا يسمع يسمعه المحققون من ا ل م ض ا ر ل ا س ت ل ز ا م القصه فلا يستحق جوابا و ط ي ل يسمع فيستحقه والثاني هو المنع بعد تمام الدليل قال ف إ ن احتج المانع قلنا لكم من المانع من المانع المعترض احتج المانع لانتفاع ا ل م ق د م ة التي منعها م ق د م ة التي منعها احتج عليها احتج عليها هذا غصب يعني الان مثلا مثلا تمام قلنا مثلا قال المستدل تمام قال المستدل مثلا التفاح ربوي تمام قياسا على البر ب ج ا م ع ة ايش بجامعه الطعم م ب ا ش ر ة قال ي ش ركزوا معي قال لا أ س ل م أ ن التفاح ربوي أه؟ لا أ س ل م أ ن التفاح مطعون بدليل كيت وكيت وكيت ن ف ا مقدمه من المقدمات هذا ما يسمع ما لك حق تقيم الدليل تقدم معنى ش و هذا في النقطه لماذا ل أ ن ه غصب لمنصب الله هذا و ظ ي ف ة المستدل أ ن ت ي ق و ل لا اسلم اتركه و سيذكر لك الدليل على الاثبات بعدما يذكر لك الدليل على ا ل ا ب ا ت تتكلم أ ن ت ي ق و ل لا اسلم ع ل ة الطعم اجعله يثبت أ م ا تقول أ ن ت لا اسلم ع ل ة الطعم ومباشره تقول والدليل على ذلك كذا و ك ي ت وكذا وكذا هذا غصب نفيك إ ق ا م ة الاحتجاج ل إ ق ا م ة ا ل م ق د م ة على انتفاء م ق د م ة منعتها أ ن ت هذا غصب إ ي ش يسمى غصب تمام من كلكم شيء من عباده رساله شريفيه قال نفي المدرور من غير الدليل مكابرتك ونفيه مع الدليل قبل إ ق ا م ة المدعي الدليل عليها غصب هذه ع ب ا ر ة ع ب ا ر ة ا ل م س ا ل ه الشريفيه ة طيب ا ن ت ه ن ا هذا ا ل آ ن كله عرفت ا ل آ ن هذا كل ه المنع تمام قبله تمام ل ه قبل ما يتم الدليل قبل تمام الدليل يعني وينك... تمام قبل ما يقول و ذلك هو المطلوب قبل ما يتم الدليل وهذا قلنا لكم المنع قبل تمام الدليل ي ش ت ر ط لا بد أ ن يكون نقض تفصيلي لا بد أ ن يكون نقض تفصيلي بمعنى منع م ق د م ة م ع ي ن ة من مقدمات الاه الدليل الا بيجيلنا في القسم الثاني ايش القسم الثاني المنع بعد تمام الاه الدليل. المنع د ل ل ل ي ا بعد تمام الدليل قلنا ن لكم قسم هذا كم س ا قسم ا ل أ و ل اجمالي نقل إ ج م ا ل ي وهو منع م ق د م ة من مقدمات القياس على ا ل إ ج م ا ل أ و منع الدليل كله وبعده منع نقل تفصيلي ع ب ا ر ة عن منع م ق د م ة م ع ي ن ة لكن هذا إ ي ش الفرق بينه هذا أ ت ى قبل تمام الدليل هذا أ ت ى بعد تمام الدليل وبعده ليش ا ل م ع ا ر ض ة وبعده المعارض. صارت كم ا ل ا م عندك ثلاثه هذا بعد تماما ايش الدليل اما نقض و النقض إ ي ش معنى ك ل م ة النقض يا شباب تخلف الحكم عن الدليل إ ي ش معنى النقض تخلف الحكم عن الدليل إ ن كان تخلف الحكم عن م ق د م ة م ع ي ن ة س م ي ن ا نقضه و إ ن كان م ق د م ة أ و ج م ل ة الدليل س م ي ن ا نقضه ي ش م ع الاتم ق ر ا ء والثاني وهو المنع بعد تمام الدليل إ م ا بمنع الدليل بمنع مقدمه معينه او مبهمه, مقدمة معينة أو مبهمة. ايوه النقل التفصيلي, النقل التفصيلي في ا ل م ق د م ة المعينه ة المقدمة والإجمالي ا ل م في ب م ة على سبيل اللف والنشر المرتب يتبقى أ ي يسمى به إ ن كان المنع ل م ع ي ن ة و م لمهمة و الدليل, الدليل ف في الايمان ي غير صحيح لتخلص في بان جهه المنع فيه غير م ع ج ن ة بالثلاث التفصيليه وذكر التفصيليه في الثاني من زياده تمام ا قال فإن احتج المانع لانتفاع المقدمة التي منعها فإن فغصف أ ي فاحتجاجه ي لذلك يسمى غصبا ً لماذا قال ل أ ن ه غصب لمنصب المستدل إ ي ش حكمه قال لا يسمعه المحققون من ا ل ن ظ ا ر لماذا لاستلزامه لا الخبط و هو انتشار الكلام إ ذ يصير المستدل معترضا و المعترض مستدلا ً و بذلك يضيع منصب المناظره قال فلا يستحق جوابا ً و قيل يسمع فيستحقه ده متعلق م م ا سبق قال و الثاني و هو المنع و الثاني و هو المنع بعد تمام الدليل الثاني ا ش ه المنع بعد تمام الدليل قال و الثاني و هو المنع بعد تمام الدليل إ م ا بمنع الدليل بمنع مقد... اما بمنع الدليل تمام او بتسليم الدليل يا اما منع الدليل يا تسليم الدليل ولهذا يقولون الاعتراضات إ م ا منع أ و تسليم الاعتراضات كثيرون من اصحاب علم الجدل يقولون يا منع يا تسليم والمنع ب س م ع ي ن نبض إ ج م ا ل ي ونبض تسليم و التسليم ع ب ا ر ة عن ا ل م ع ا ر ض ة و التسليم ع ب ا ر ة عن ا ل م ع ا ر ض ة قال لهذا ع ب ا ر ة ر ك ز م ع ي قال اسمع و الثاني إ م ا بمنع الدليل أ و بتسليمه شكرا و بتسليمه ع ط ف على منع إ م ا بمنع الدليل أ و بتسليمه قال و الثاني وهو المنع بعد تمام الدليل إ م ا بمنع الدليل بمنع م ق د م ة م ع ي ن ة أ و م ب ه م ة ل ت ق ل ف ي حكمه ايش يسمى هذا قال فالنقل التفصيلي اي يسمى به إ ن كان المنع ل م ع ي ن ة كما يسمى م ن ا ق ض ة او النقل الاجمالي اي يسمى به ان كان ل م ه م ه او لجمله الدليل ان كان لمبهمه او للدليل كله هذا يسمون ايش اجمالي الان بيجيب لك مثال تقدم معك تقدم معك مثال النقل التفصيلي、له. لا لا نسلم كذا لا تفصيل تمام مع السند لا نسلم كذا لما لا يكون كذا ا ل آ ن انظر ا ل إ ج م ا ل ي هذا كان يقول ما ذكر من الدليل غير صحيح لتخلف الحكم عنه في كذا تمام ما ذكر من الدليل غير أهل غير صحيح ايش السبب لتخلف الحكم عنه فيه كذا. لأن في كذا ل أ ن ايش الناس ا ن ظ ن ا تخلف الحكم عن ايش م ق د م ة عن الدليل او عن مقدمه م ه م ة منهم قال و و ص ف ب ا ل إ ج م ا ل إ ي ش أ ن ت م وصفتموه ب أ ن ه إ ج م ا ل ي قال ل أ ن ج ه ة المنع فيه غير م ع ي ن ة ما منع شيء معين إ ن م ا منع على الدليل كله مش م ق د م ة م ع ي ن ة من مقدمات الدليل بخلاف التفصيل ي ف إ ن ه منع م ق د م ة م ع ي ن ة من مقدمات الدليل قال وذكر التفصيل ي في الثاني من زيادتي、طيب. يعني تأتي ما ذكر الثاني طيب طيب واضح ل ا ن ا و ا ض ح ة ه ذ ا المنعه ذ ا هو المنع تمام إ ذ ا قلنا لكم ال... الاعتراضات إ م ا بمنع أ و او ب أو... ا أو... أو... أو... ل ت س ر ي م و ا ل ت س ر ي م و ا ل م ع ا ر ض ة و هذا لما تكلموا هناك لما قالوا الجدل ي الاكثر ا ل ا ص و ن ي ن الاعتراضات كلها يا منع يا يا معارضه ه قال و ا ح ا هؤلاء طيب قال لنا بعد ذلك نعم يتكلم لك عن المعارضه ة ركزوا معي ت ع ركزوا ي ف المعارضة ر معي تعريف ا ل م ع ا ر ض ة في, في الجدل ا ل م ع ا ر ض ة تشتمل ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء واحد تسليم الدليل اثنين منع المدلول يعني لا يدل على المدلول ث ل ا ث ة الاستدلال اقامه الدليل بما ينافي المدلول أي ر ك ز و اي م ع ركزوا معي الان لا دليله إ ن ه قول الله تعالى وفي أ م و ا ل ه م حق المعلوم دليل على وجوب ز ك ا ة ليش؟ الزكاه في الحريه أ ي ن المدلول يا شباب وجوب الزكاه في الحريه أ ي ن الدليل وفي أ م و ا ل ه م حق المعلوم نحن بنسلم الدليل يعني الدليل صحيح لكن بنمنع المدلول وهو وجوب الزكاه في الحريه ثم ماذا بنذكر دليل آ خ ر ينافي المدلول سنذكر بول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ا ل ح ر ي ز ة و ه ذ ا يدل على عدم وجوب ا ل س ك ا ه في, في الحريه الا ينافي المدلول اذن ا ل م ع ا ر ض ة لا بد فيها من كم أ ش ي ا ء لازم ا ش ي ي ش الشيء ا ل أ و ل تسليم الدليل اثنين منع المدلول ث ل ا ث ة الاستدلال بما ينافي المدلول الله عليكم جميل اقراء أ و بتسليمه أ ي الدليل مع منع المذلول و الاستدلال بما ينافي ض ب و ت المذلول ب المعارضه اي يسمى بها و يقول في قوتها ل م ع ت ر ف للمستدل ما ذكرت من الدليل و إ ن ذ ل على ما ذكرته فعندي ما ينفيه أ ي ما ذكرته و يذكره و ينطلق المعترف ي ه ا مستدلا و المستدل معترفا اما لو م ن ع ا ل دليل اه كيف كيف كيف تمام طيب, طيب. طيب. اننا الان بيتكلم عن ماذا يا شباب عن ا ل م ع ا ر ض ة بيتكلم الان عن ا ل م ع ا ر ض ة قال اسمع او بتسليمه يعني او م ع ط و ف ة على بمنع الدليل يعني ا ل م ع ا ر ض ة المنع بعد تمام الدليل او بتسليمه اي د ل ي ل مع منع المدلول عندك في دليل و عندك مدلول اهل المدلول وجوب ا ل ز ك ا ة في الحلي اهل الدليل وفي اموالهم حق معلوم طيب、okay. ثم هذه ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة الاستدلال يعني ا ق ا م ة الدليل الاستدلال المقصود هنا اقامه ا د ل ي ل ا ق ا م ة الدليل على ماذا بما ينافي ثبوت المدلول المدلول ثبوتنا وجوب الزكاه في الحلي نقيم دليل يدل على عدم وجوب الزكاه في الحلي هذا ايش نسبيه ا ل م ع ا ر ض ة تشبه المعارضه اقولها ة نفسها. نفسها. نفسها بس هناك ا ل م ع ا ر ض ة عندنا مطلقه ة ما من نقيضه وابنها ط ي قال ف ا ل م ع ا ر ض ة أ ي ي س م ى بها كيف صورتها شوف فيقول المستدل المعترض ما اسمع لي المستدل لي ما ذكرت من الدليل وان دل على ما ذكرته عندك باعتبارك فعندي دليل اخر ينفي المدلول فعندي ما ينفي ه فعندي ما ينفيه أي ينفي أي فعندي ما ينفي ما ما ذكرته ويذكره اثنين م ع ا ر ض ة ت ب ه يجيك ص ا ئ في الاختبار بين المقصود ب ا ل م ع ا ر ض ة عند أ ه ل الجدل تابع هذه يا تسليم الدليل مع منع المدرول و الاستدلال عليه بما ينافي ثبوت ل ي ش ثبوت المدرول هذا ا ل أ ش ي ا ء هذه ا ل م ع ا ر ض ة تمام هذه هي ا ل م ع ا ر ض ة عند من هذه هي ا ل م ع ا ر ض ة عند عند اهل الجدل تمام عرفنا ا ل م ع ا ر ض ة واتتهينا م ن ه عرفنا النقد عرفنا المناقضه عرفنا المنع عرفنا المانع عرفنا الغصب انا اجيل حاجه اسمها ا ل م ك ا ب ر ة انا اجيلي ا ل م ك ا ب ر ة مكابره مباشره في البدايه في, البداية أنا في بدايه في ا ل ر س ا ل ة ا ل ش ر ي ف ي ة اتكلم ما اتكلم عن ا ل م ج ا د ل ة تمام و ت ك ل م عن ا ل م ك ا ب ر ة لا اسمع قال و ا ل م ج ا د ل ة هي ا ل م ن ا ز ع ة لا لاظهار الصواب بل إ ل ز ا م الخصم تمام و ا ل م ك ا ب ر ة هذه أ ي ا ل م ن ا ز ع ة لا لاظهار الصواب اي م ن ا ز ع ة لاظهار الصواب هل يسمونها مكابره كيف م... مثل أخذ... اسمع ماذا فعل ما الذي حصل منع الدليل لا للتخلف ما... في منع للدليل ليس تخلف الحكم وقال لنا منع قل هذه م ك ا ب ر ة ت غ ا ل ق ن ح ن ا هذه ليست... ليست منع المنع لا بد تخلف الحكم من الحكم ما تخلف أ ن ت تكابر إ ذ ا ت غ ا ل ق هذه م ك ا ب ر ة أ م ا لو منع الدليل لا للتخلف منع الدليل لا ل أ ن نتخلف الحكم أ و المدلول منع المدلول لكنه ولم يستدل بما ينافي ثبوته هذا المنع ايش نسميه هذا الاعتراض نسميه م ك ا ب ر ة إ ذ ن متى يسمى الاعتراض م ك ا ب ر ة إ ذ ا لم يكن ن ق ض ا و لا ولا معارضه ة ذ الاقصى لا ن ق ض و لا م ع ا ر ض ة هذا مكافاه ي ش النقض تخلف الحكم عن, تخل عن, عن الدليل اعتراض باعتراض لا, لا يؤدي إ ل ى تخلف الحكم عن الدليل او لا يؤدي نفي المدلول و الاستدلال بما ينافي المدلول و قالنا ل هذا ح ق الاعتراض ضمن هذا ليس اعتراض هذه هي م ك ا ف ر ة أ ن ت تناسع لا ل ي ظ ه ا ر الصواب بل ا ل م غ ا ل ط ة والمخاصمه والجدات وهذه م ك ا ب ر ة م ذ م و م ة م ا خ و ذ ة من الكبر الذي هو غمط الناس غمط الحق تمام بطر الحق بطر الحق وبطر الحق يعني رفض له الحق هذا شخص مكابر يرفض الحق واضح اذن اي اعتراض باختصار يعني بسيط أ ي اعتراض ليس نقض و لا م ع ا ر ض ة لا تتوفر فيها الضوابط ل ذ ا كناها هذا يشهو, يشهو هذا ه الاعتراض م ك ا ف ر يستحق جواب هذا فاستحق لا يستحق جوابا منع م ك ا ف ر تمام يلا ا ل آ ن بتبدا ا ل م ع ر ك ة ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة ب د أ المستدل فاستدل مانع المانع ت ر ض المانع اعترض المعترض طيب ايش يسوي المستدل ايش يسوي حصل هجوم عليه ايش بيسوي ايش بيسوي يا شباب بيدافعوا لا اذن ايش واجب المستدل واجب المستدل ايش الدفاع ولا بد يدافع بدليل ماشي المنع الدفاع لا بد يقوم بدليل إ ذ ا ما دافع بدليل ماشي فايده يصبط يصبط يعني يفهم يفهم ل ذ ا نقول أ ف ه م ه المعترض ف أ ف ه م ه المعترض تمام قالوا ا س م ع و ا قالوا لا اسلم المعترض قالوا لا اسلم أ ن التفاح مفعول تمام قالوا رد عليه قالوا لا اسلم انا ما ذكرتم ق ل ن ما ينفع اذكر الدليل على أ ن ه مطعم بين بالدليل على أ ن ه مطعم ان بين بين خذ الرد ا ل آ خ ر على دليلك وهكذا يستمر الجدال بينهما هذا يستدل وهذا يدفع ن ف ا ع تمام ومتى إ ل ى متى إ ل ى أ ن تنتهي ا ل م ن ا ظ ر ة متى تنتهي ا ل م ن ا ظ ر ة تنتهي بايش إش ن ه ا ي ة ا ل م ن ا ظ ر ة إ ي ش ا ل ن ه ا ي ة حق المناظره ة انسان إ ي ش ن ه ا ي ة ا ل م ن ا ظ ر ة حاجتين يا الزام يا ابحام يا الزام يا ابحام الالزام لمن؟ للمعترض و ا ل إ ف ح ا م للمستدل يعني باختصار ه ز ي م ة المستدر ابحاث والمعترضات انسان اقرا اما لو منع دليل لا للتصرف او المدلول ولم يستدل بما يناديته بل منعوا مخابره وعلى المستدل ا ل ت ف ع لمعرفه وبه عليه بدليل ليسلم دليله الاصلي ولا يكفيه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 انتهى الى ضروري او علمي مشهور بجانب المستدل طيب ر ك ز ه قال الان قال لك الان بيتكلم على و ظ ي ف ة المستدل قال و على المستدل الدفع على المستدل ماذا واجبه الدفاع واجب المستدل قال و على المستدل الدفع لما اعترض به عليه و على المستدل الدفع لما اعترض به عليه بدليل لا بد يكون الدليل لا بد ي ن الدفع يكون بدليل وقال حتى ماذا حتى يسلم دليله الاصلي حتى يسلم دليله ليش الاصلي انه اعترض على دليله الاصلي او لا اعترض عليه على د ل ي ل الاصلي فعليه ان يدافع بالدليل ع ن د ل ي ل ه ا ل أ ص ل ي يدفع هيلايني هي اصلا م دليل ا ل أ ص ل ي يكون س ل ي ب يكون الدليل اصلي اشي سالي الدليل اصلي ل أ يكون م ا ذ ا سالي ني ا ل أ ص ل ي ي ل س ل ما دليل ه ا ل أ ص ل ي ه ل يكفي هل ا منع بدون دليل ل ا و ل ا يكفي هل ا منع لا لعبد ي ك و ل دليل طيب ثم ماذا الله ذكرنا الدليل اعترض عليه ا ل م ع ت ر ق ل ن ا ندفع ا ل ا ع ت ر ا ب حقه تمام دفعنا اعترض د ف ع و هكذا الى متى الى الابحام و الالزام قال اسمع فان منع اي د ل ي ل الثاني بان منعه المعترض فكما مر من المنع قبل تمام الدليل وبعد تمام الدليل وهكذا قال وهكذا أ ي المنع ثالثا ورافعا مع الدبع و ه ل م ا إ ل ى إ ف ح ا م ه إ ل ى أ ن يفحم المستدل امعنى ي ف ح م المستدل انقطع يعني امعنى انقطع يعني سقط ا ل س د ا ل مع قدر الجيوم انقطع بماذا بالمنوع و م س ا ع ه منيعه بكذا منوع يعني بالاعتراضات اعترض عليه حتى لم يحرج هوابا إ ذ ا لم يستطع ا ل د و ا ب أ ف ح م المستدل أ ف ح م المستدل إ ذ ن انقطع استدلاله وصف هزم طيب أ و ركز معي مما يكون منتصر ما يكون منتصر ا ي ك و م ن المستدل إ ل ز ا م المانع رد عليه بدليل رد عليه بدليل آ خ ر حتى, حتى الزمه ما معنى ا ل إ ل ز ا م ا ل إ ل ز ا م ان ه يوصل المعترض إ ل ى مقدمات ض ر و ر ي ة ماله ما فك منها وهذا إ ل ز ا م يعني ه ز ي م ة لا ه ز ي م ة من ولا ه ز ي م ة من الالزام ه ز ي م ة المعترض ه ز ي م ة من、المعترض. قال أ و الزام المانع والمانع المعترض له قال ب أ ن انتهى إ ل ى ضروري يعني ي ا معنى إ ل ى م ق د م ة ض ر و ر ي ة خلاص م ق د م ة ض ر و ر ي ة ما يقدر يخالفها أ و يقيني او م ق د م ة يقينيه ما هي ض ر و ر ي ة يعني ع م ي لكنها م ش ه و ر ة من الذي أ ل ز م ه من الذي أ و ص ل ه الى هذا من الذي أ ن ه ى إ ل ى هذا المستدل المستدل اذن اذا, إذا, إذا هذه هذ هذ هذ هي ن ه ا ي ة ا ل م ن ا ظ ر ة ن ه ا ي ة المناظرات إ م ا إ ل ز ا م واما بحق、بس. هذا كله علمته ي كله في الصفحات تجيلك كلمتين ت ا ل باقي م ع ن ا ا ل خ ا ت م ة بس بعد ا ل خ ا ت م ة م ع ن ا يوم الخمس ألا س ه ل ة س ي ط ة م ا ش ي بوقت الخاتمة يوم الخمس、سيطر. يوم السبت ي م ك ن ك ن مزيئه يومين بنسويها مراجعه عندنا هذا ايش رايكم نرسمه على ا ل س ن ب و ر ة ولا نعطيكم اياه صورونا يوم الخميس ياه احسن صورونا نحن قلنا أنواع, انواع الاعتراضات سبعه خ م س ة ت أ ت ي على مقدمات القياس ا ل خ م س ة وقبلها الاستفسار انا ذكرت لكم عباره, عبارة كادتين سبكها أ ح س ن مرجع ه م ترجعون لنا ي أ ن ا سويت جدول الاعتراضات ا ل و ا ر د ة على تمام على مقدمات القياس سويتها م ق د م ة القياس الاعتراض ا ل ت ع ل ي ق حكم الواحد يقدر ايش في نصف س ا ع ة يراجع الاعتراضات ك ل ا مباشره حكم ا ل أ ص ل كذا يجي له اعتراضين المنع و التقسيم تمام و الحكم في ا ل أ ص ل المعلل بثلاث يجيه عشره اعتراضات عشره اعتراضات ثم وجود ا ل ع ل ة في الفرع يجيه خمسه اعتراضات تمام فيوجد الحكم بالمرع يجيه اعتراضها ثم و ذلك هو المطلوب يجيه اعتراضها اخر ل ق د ما يسع في المكان المهم ا ل م ا هو س ع ف ر و ا ل لك ان ت ت ع د ي ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ل م ان ت ك م ا هو ت ع ل م ان تتعلم ن ش ر ح ه م ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ل ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ب م ان ت ت ع ل ان تتعلم ان ت ل م ان تتعلم ان ت ت ع ان ت ت ع م ان ت ت ع م ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ل م ان تتعلم ان تتعلم ع ان تتعلم ان ل م ان ل م ان ان ل م ان ت ل م ان ت ت ل م ان ت ت ل م يقول هنا و المصنف هو ان د ك ر خمسه و عشرين اعتراضا ف أ ن و ا ع ه ا عند التحقيق س ب ع ة و ذلك أ ن ا ل م س ت د ي ي ل ز م تفهيم ما يقوله و التفهيم هذا هو الاستفسار و إ ذ ا اندفع في القياس فياتي عليه اعتراضين يا اما فساد الاعتبار يا اما فساد الوضع غ ل ب كم معنى خذ ث ل ا ث م بعد ذلك المقدمات و المقدمات ه ي ش حكم الاصل علته ثبوت ا ل ع ل ة في الفرع تمام ثم لا بد أ ن يكون ذلك على وجه مسدد ثبوت الحكم في الفرع إ ل ا لضع ا غرض يعني فيوجد الحكم في الفرع ثم وذلك هو, هو المطلوب و أ ن يكون ذلك الحكم هو م ط ل و ب الذي ادعاه ا ي و ه م ا وساق الدليل إ ل ي ه جهده هذه سبع مقدمات يتوجه على كل منها على كل مقام من منها نوع من الاعتراف كون مرجع ل ك ك و ن مرجع لك،, لك وبهذا ن ق و ل راجعنا الاعتراضات كلها ورديناها مردها لأنه في الاختبار نسوي كالاتي في الاختبار نسوي كالاتي خمستعشر أ ر ك ا ن الياس خمستعشر سالك العدل خمستعشر القوادح خمستعشر سؤال ا ل ت ب ي ق ص ا ر كم ش ت ي ن سؤال تطبيقي خمسه عشر قوادح خمسه عشر م س ا ر ك علم خمسه عشر ق س م ة عادله اجيب تطبيقي لك ب ج ياس ب لك من ا ل أ ق س ا م ن من ه ا من, من شروح المنهج اقول لك سوي كذا في ه س و ي كذا وكان كذا و إ ن كان كذا وين صلحنا كذا وين جاء واحد قال كذا ويش رايك في بول وكذا اين ل كل م م ه ش ء شيء بحد يحسب السؤال بحل السؤال كل إ ان شاء الله أنا بقي, بقي ع د مهمه أنا عني القانون القانون ن محاضرات ع وقفت في د في الفرق وبقي ن م محاضرات ثلاث ثلاث محاضرات يمكن نصلح مقحم إ ل ى يعني ما نقطع شوك ذ هذا لا بد اعطيهم ي ا م على كل حال في الغالب حين نصل في القانون في قسم القانون بن بنجعل الاختبار إ ل ى هذا الحد إلى هذا لا. بس لا تخبرون أ ص ح ا ب القانون يعطلونك الى هذا الحد حتى نعدل ذ م ع ق هل ن سيكون اختبار الشعب ا كله ا في يوم واحد ام انهم يعني اصحاب القانون سبب عندهم قانون يقدمونهم يقدمونه ويؤخرونهم يؤخرونهم يمكن كل واحد مسويه لونه عنده لكن ما احبذ ه ا ما هو هذا هذا بس صلح بجبالكم احسب مكان جبالكم خميسه ان شاء الله نعطيكم اياها لا احبذها لا اله الا الله محمد رسول عنده شيء الله ي ا واحد في ا ل ب د ا ي ة يقول هذا كل بيتي هذا الكتاب الصعب خوفكم وكلكم قياس صعب, صعب. مقدمات أ ص ع ب ع ب ا ي ر ه في المقدمات قالت ا ل و ص و ل في الكتاب الثاني أ ص ع ب أ ص ع ب أصعب قياس له و ط ي ر ة إ ذ ا فهمتها يسهل ع ل ي ه في حال انه يقول شيء 小さな娘。<音楽>